إنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 بل اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 وعندهم قاصرات الطرفيين كأنه النبي ضمك نون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين yapolu a in kel min al muddiqin a iza metne ve kenna tıra ve egzam a in kel medinon. qalha fi jahim.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 Salamın ala İbrahim. Kzalik nijizl Muhsenin. Innehu min ıbadin al Muhminin. Ve beshrnahu bi İsḥaq Nebiyyin min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 إِلَّا مَن هُوَ صَالِجُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ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 ve selamun ala al